أسألك أن تغفر اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا افضل الجزاء وحرم وجوههم على النار والبر بهم احياء و أ م و ا ت ا يا ارحم الراحمين اللهم أ ص ل ح أ و ل ا د ن ا وبناتنا و أ و ل ا د المسلمين اللهم لا قلوبهم ب ا ل إ ي م ا ن واليقين اللهم اهدهم سبل السلام واجعلهم ق ر ة عين لنا بارك لنا فيهم اللهم هب لنا من أ ز و ا ج ن ا و د ر ي ا ت ن ا قوه ر ع ي و ن اللهم اصلح ل س ا ئ المسلمين اللهم اجعلهن صالحات تقيات نقيات اللهم حبب لهم الستر والحجاب وارزقهن ا ل ح ي ا ة والعفاء ر س ه ن من دعوات المفسدين ودعايات المضللين اللهم اجعل قدوتهن أ م ه ا ت المؤمنين اللهم اصلح ولاه أ م و ر ن ا اللهم اجعلهم عونا للدعاه والمصلحين حربا ع ل ى ا ل ف س ا د و ا ل م ف س د ي ن ا ل ل ه م أ ص ل ح بطانتهم و و ف ق ه م الاسلاميه ل م أرزقهم ر الر... اللهم أ ص ل ح علماء المسلمين ودعاتهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدي اللهم وفق الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم أ ن ف ع ه م و أ ن ف ع بهم واحفظهم أ ي ن م ا كانوا يا رب العالمين